وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لن ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام وهم يصدون على المسجد الحرام وما كان إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْفِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ يَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُحُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا وَهُنَّ لَهُمْ حَسْرَةٌ فِيمَا يَلْبَسُونَ فَسَيُنْفِقُونَ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليبيج الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا على بعض فيركمه فَيَوْمَ كُنَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنفُذْ لَهُم مَّا قَدْ سَنَزُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ ذَلَفَ لقد نضت سنه الاولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإنه ناما المولى ويا من نخي